الناس إن عدا الله حقا فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا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 عليه فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك على الحسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي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 وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطفةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنسَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمٍ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ عَمَّرٍ وَلَا يُقَصُّ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ذالك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذو فرط سائغ شرابه وهذا من حن أجاج ومن كل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 والله هو الغني الحميد 113. يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا وزر أخرى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 وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأبوات إن الله يسمع من يشاء 119. بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير 111. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور ان ربنا لغفور شكور الذي أحل دار المقامات من فضله لا يمسنا فيها نصب وَلَا ولا يمسنا فيها لغوب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 وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرًا سَيِّئًا